mhm allahine şey أجيري <تصفيق> ولا هل في ذلك قسه لذي حجر ألم تر كيف ربك بعاذ إرمذاة وَثَمُودَ الَّذِينَ جَبَرَ A وَأَمَّا إِذَا مَرَّتَ لَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَاتْقُوا نَارَ فَأَكْلًا لَّمَّا وَاتَّبُونَا الْمَالَ حَبًا جما كلا إذا دكّت الأرض دكّ دكّوا يا 국민 اذا دكنت ام بودكنت كان وجي ام بكوان Wajid Ey ümme la ذا دونك كاميلون غدان İza duk katlun bundankandakka one g Feyyim ezel, la Yeah Yüzde <gülüyor> <gülüyor> Ferdul hulif fi ibadi waz خلاق الإنسان <سؤال> من العلاق <سؤال> خلاق Bismillahirrahmanirrahim. İqaret bismi Rabbika الذي خلق Bekalı, kralı, kralı, insanı, And my In the name <تصفيق> <تصفيق> أن المساقب إن What خُلِقَ مِمَّا bir inna feenakalkaus allah allah, allah. allah.